قالت يا ويلتا أألد وأنا عجود وغذبا بعلي وَإِنَّهُمْ أَعْتِيهِمْ عَذَابٌ وَيُرُ مَرْدُودٌ وَلَمْ big <laughs> اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم Ding. Mm -hmm. تريب ااهلك بطقع من اللئيد ولا يلتفت منكم احد ان لم نراك مصيبها Na o dangu cubaçãouber u